وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين كونوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 فهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مصلين أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا كانوا هودا أو نصارى